على بين ال البحرين حاجز فهم اللَّهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَإِلَٰهُكُمْ اللَّهُ إِلَٰهُنَا اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ